يا جيش الأحرار تقدم بعطيد وإصرار تحزم يا جيش الأحرار تقدم بعطيد وإصرار تحزم أرضك بترجع لك بالدم أرضك بترجع لك بالدم قصمت متلي كتيبنا مضيفينا من خاطر الاعاد حمينا كتيبنا انطي فينا من خاطر الاعاد حمينا رغم اللي تامر علينا رغم اللي تامر علينا والله من لي كتيبنا الله معاكي سوريا تراب تهواكي كتيبنا الله معاك سورية رابات هواك صد الهجم حن وراك صد الهجم حن وراك لا لا ملي يا جيش الأحرار تقدم عقيد وإصرار تحزم يا جيش الأحرار تقدم عطيد واصرار اتحسم ارضك بترجعلك بالدم ارضك بترجعلك بالدم وصمت متلين ارضك بلادك احميها والعدي ما يسرح فيها ارضك بلادك احميها والعدي ما يسرح فيها بدی من کل حر ورويها بدی من کل حر ورويها حملت مصحف مع بارودي من بابا عامر مصحف مع بارودي عودي يا حريه عودي عودي حريه الشعب من خلفك فائر رغم الظالم رغم من خلفك فائر يا جيش الاحرار تقدم تقدم تقدم عقيد واصرار اتحزم اتحزم جيش الاحرار تقدم عقيد واصرار اتحزم ارضك بترجع لك بالدم ارضك بترجع